استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سُنَّةَ الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا